والله خلق كل ذابته مما واما خلق كل ذابته مما فمنهم من يمشي على بطنه ومن امى يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى اثْنَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْكَعُ مَا يَشَاءُ إن الله على كل شيء قدير يحرق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير